وَأَمْ حَارَبَ رَبُّكَ إِلًا نَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قادير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا بارض رزقهم على ما ملكت أيُّمانهم فهم فيه سواء أفبِنِعمةِ اللهِ أجحدون واللهُ جعلَ لكم مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَطَالِبُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ ஊ <tus>